مَا أَنشَأْنَا من بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فيهم رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنِقَاءِ إِلَٰهِنَتِهِمْ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ منه وَيَشْرَبُ مِمَّا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 اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تتلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ أَمْ لَمْ يَتْأَبَأْهُمْ أم أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ التَّبَعَ الْحَقَّ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 له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم من آخر، واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات أفجردهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدون وأولئكهم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإن الله غير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 عودوا لمثله أبداً إن كنتم ممنين ويبيّن الله لكم لآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ليم في الدنيا ولا خيره والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم